وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ مِنْهُ اسْمُهُ يَحْيَى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 يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاته وكانت قيا وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ودد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزّي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جليا، فقولي وشرفي وقرعي عينا، فإنما ترين من البشر أحدا، فإنما ترين من البشر أحدا، فقولي فقولي إني ندرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتتبّي.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 قال إنني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصلي بالصلاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصلي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ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 فَلَمْ نَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وكلّا جعلنا نبياً ووَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ وَذَكَرُوا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيً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 ومن درية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا خرسوا وجدو وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضع صلات واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا متى وأمن وعمل صالحا فهؤلاء كيدخلون الجنة. فَأُلَّا إِكَاءَ دُخُورُ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَعُونَ شَيْئًا جَنَّةً عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ جَنَّةً عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَاللَّهُ سَلَامٌ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَّةٍ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَا كَانَتْ قِيَّةٍ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَا كَانَتْ قِيَّةٍ وَمَا نَتَلَزَّزَلُ إلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده واصطفر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أَيْلاَ مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حيّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّ خَانَقْنَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيَاطِين فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيًّا ثم لنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ فِعَاتِنَ أَيُّهُمْ أَجَدُ عَلَى الرَّحْمَانِ عَتِيَّةً ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِّيَّةً وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَدَا رَبِّكَ حَتَّىٰ نَقْضِيَةٍ ثُمَّ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جتيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتم مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا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 Then we will save those who fear. Then we will save those وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدٌ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا أَتَتْ لَهُمْ أَعْلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامَهُ وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ وَكَانَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُنَّ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِيَّ المن كان في الظلال فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسي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 فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء لا يملكون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 فَيَتَفَطَّرُنَّ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ كاد السماوات يتفطر منه وتنشب الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا ادعوا للرحمن ولدا ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض الا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 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَرَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا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 تبشر ربه المتقين وتوبره قوم اللدع وكان أهلكنا قبل لهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء